بِمَ نَ قَضهِم مثَاقَهُم وَكُفرْرِهِم بآياتِ اللَّهِ وَقَتْ لِهِمأَمبيا أَ بِغَيْرِ حَقِّمُ وَقَوْلِهِمُ قُلوبُ نَاغُلْز بَلْطَ بِعَ اللهَّهُ عَلَيْهَا بِكُفرْرِهِمُ فَلَا يُمِنونَ إِلَّا قَليلَ وَبِكُفْرِهِمُ وَقَوْلِهِمُ عَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَْظمَا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 بَرَفَهُ اللهَّهُ إلَيْهِ وَكانَ اللَّهُ عَزيِيزًا حَكمَا وَإِم مِنْ أَهْلِ الْكِتابَابِ إِلَّا لَومِنًاَّ بِهِ قَبَلَ مَوْوتِه وَيَومَ الْ القِيامَةِ يَكُُ عَلَيهِمُ شَهداَا